وقل اعملوا فتيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وتتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم